بسم الله الرحمن الرحيم حم نازل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياتنا قرانا عربيا لقوم يعلمون فَشَيَّرُوا وَنَجَّرَا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيهَا أَكْمَنٌ إِنْ مَا كُنَّا لَنَا إِلَيْهِ وَصِيًّا آذَانُنَا وَخَرٌّ وَمِن بَيْنِنَا وَمِنْ هَٰذَيْنِ نَدْعُوكَ حِجَابًا فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا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 قُلْ إِنَّمَا كُنْتُمْ لَتَكْذِبُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَ مَا فِي نَوَاحِي أَيَّامٍ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَا سَائِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فقال لها وللأرض اتيا طرعا أو كرها قال فأتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء الأمرها وَجَعَلَ السَّمَاءَ بُرْجًا وَجَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا وَذَرَىٰ كُلَّ شَيْءٍ فَأَمَاتَهُ وَأَمَاتَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ عَذَابًا مِّثْلَ عَذَابِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ دَائِرَتِهِمْ وَمِنْ قَلْبِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ عَلَيْنَا لَآيَةً تِلْكَ إِنَّا نَدِمَّا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 وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صحصرا في أيام محشاة لنذيقهم لنذيقهم على برخه في الحياة الدنيا وَنَعَادِ ذِئَابِ الْآخِرَةِ أَضْغَا وَهُمْ لَا يُنْقَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ فَأَصْبَحُوا صَعِقَةً عَادِيَةً فِي الْأَرْضِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَيَوْمَ يُشْفَرُّ أَحْدَاقُهُمْ ٱللَّهُ لَا يُخْزِيهِمْ إِنَّ الْمَارِدُمْ يُجْعَلُونَ حَتَّىٰ إِلَىٰ مَكَانِهَا شَهِيدٌ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَجُلُودِهِمْ هَيْتَ عَلَى لُبِّ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَجُلُودِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُرُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَقَنَ اللَّهُ الَّذِي وعطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا كث وَنَجِّيَ مَن أَرَدْنَا لَهُ رَحْمَةً ۚ وَلَن نّضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا لَكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا يُصْنَعُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بِرَبِّكُمْ أَرْزَاقُكُمْ فَاسْتَبِشِرُوا مِنَ الْقَاسِمِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مُّسْوَدٌّ لَّهُمْ وَأَيٌّ يَسْتَعِظُ فَمَا عِندَهُ مِنَ الْمُعْتَدِي وَقَنَطَ نَأْلَهُ قُرْآنًا أَفَزَيِّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَمَّا قَلْبُهُمْ فَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقُنُون وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِ أَمْ قبل مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ إِلَى الْجِنِّ يُرْهِسُ إِنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون كَانُوا يُلْقُونَ عَلَيْهِمْ لَنَاكَ صَوْعًا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجِيًّا نَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَ يَا لَيْتَ جَنَّتِي وَأَحْبَاءَ إِلَّا النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 الا تَقَوُ وَلا تَحْذَرُوا وَأَبْشِرُوا الْجَنَّةَ الَّتِي قُطِعَتْ وُعْدُ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَن تُلْقِيَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيها فَسُكُنٌ وَلَن تُمْسِيَ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّا دَعَا لصالحه وعميله بارئا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه على السيئه اذ كرنا عند نسيه يا احسن فالى الذي بينك وبينهم وعدا وثنك انه وليهم حميد ارا يلقى الا الذين صدقوا وما يلقى قولا الا الله حسب العظيم وان لا ينزع عنك من الشياطين اذغ فاستعذ بالله انه هو السريع العليم وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي قَلَقَهُ إِنَّ فَكَمْ تُمْيَهُ تَعْبُدُونَ فَإِلَٰهَ اسْتَكْبَرُ فَلَنِعْمَ عْبُدًا لَّهُ يَتَذَبَّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ لَكَدْ عَلِمَ الرَّبُّ طَاشِيَاتٍ فَيَأْذَنُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الذاطر من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك إن ربك لدو مغفعة ولو عقاب أليم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاَّ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَمَّنْ هُوَ يَمِينٌ وَشِفَاء وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ شِيعَةٌ عَلَىٰ أَلْئِمٍ وَقُرْؤٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا ۚ قُلْ إِن كَانَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَرَقَبَ أَيْنَ مُوسَى فِي كِتَابِهِ فُلِفِّينَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ من شَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِ رَشْدٌ إِنْ هُوَ مُرِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَرْبُكُ لِظُلْمَانٍ مِنَ الْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْمُسْتَأْنَى وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَلَارٍ مِنْ أَثْنَاهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الْقَارِعُونَ أَلَمْ نَكُنْ كَمَا مِنَ وضلوا عنهم ما كانوا يدعون من قبل عوضا مما لهم من نشئين لا يفهم الانسان من دعاء الغير انما السم الشر فيعوس وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَنَا ليقول أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِنَا بَصِيرًا سَاعَة قَائِمَةٌ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَّا إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعِبَادِهِ لَلْحُسْنَى فَلَمَ نُبِئْ أَم الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَمَلٍ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيمٍ وإلى أن عمى على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فهو دعاء عليم قل أرأيتم إن كان من إنجر كُنْكَ صَرْطَهُ مَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ مَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ دَعِيد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 الا ان مر في من ريق من لقاء ربي الا انه بكل شيء محيط